وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤكُم وَإِن تَسْأَلُ عَنْهَا فينَ يُونَزَّلُ الْقُرآنُ تُبَدَ لَكُمْ أَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَّهُ غَفُرٌ خَلم قدَ شَأَلَهَا قَوْمُم مِنْ قَبَلِكُم تُم أَصْبَحُ بِهَا كَاتِرين ما جعل الله من دهيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يبترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون